الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه يقدم لكم هذه الحمد لكم لله هذه ا رب ل ع ا ل م والسلام ي ن والصلاة ل ع ى ر س و ل الله ل ا م ي ن ومن بهديه واستنى بسنته وعلى وأصحابه و آله اهتدى بهديه ا ت س ق ا م ع ل ى إلى شرعه ي و م الجمع والدين أ ي ه ا ا ل م س ت م ع و ن الكرام يسرني أ ن أ ل ت ق ي ك م في ح ل ق ة ج د ي د ة من برنامجكم إ ش ا ر ا ت وعنوان حلقتنا روح الجماعه ة حاجة غريبة في كادت ذ ه نعرفها عليه المسألة والحاجة أن تكون عادة أو سلوكا طيب قبل أن نعرفها اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن أو أن تكون حديث طيب إ ن م ا ي أ ك ل الذئب من الغنم القاصيه ة ويقصد ي بذلك ل ع الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يبتعد عن إخوانه وعن فإنه يكون فريسة سهلة للشيطان وإنحراف عن جادة الطريق طيب الحاجة الغريبة شنو؟ من الموضة ومن الحضارة وتجليعات اليوم إن كل واحد في الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المسلم المترابط المتحد براهو سهلة كل فريسة وعن يكون شنو ومن مجتمعه من أن عن فإنه عن إن يبتعب طيب في هي عند في غرفة ب ن و م ويدرس وياكل ويشرب براهو في ع ز ل ة ت ا م ة عن ب ق ي ة أ ف ر ا د الاسره أ س ر ة م كأنهم يعيشون في فندق مع مشغوليات الحياة وكذا. زمان ح الحياة و وأقول يعيشون وكذا ا ا لي أعلق ل في أن أ فندق س ة حاجة كانت الأسرة الأسرة الممتدة الضالبة أول و كانت ج ر ذ ا الأولاد بنشأوا ب لان و حبوباتهم وأجدادهم د ق ع ي م ع ابوهم أبو ه م في ا ل ي ليه؟ ت لأن أ ب و امه البيت و أ م أم الأولاد اللي هي الزوجة هي ر ا ض ي ة إ ن ه اتجنب مع أ م ي و أ ب ي زوجها ا ل أ و ل ا د يتعلموا ن كنف ش أ و ا ا في ل ح ب ب ي ت الحنان والعطف والرحمه ة الحضارة ما يتعلموا التعامل يرون والدهم يهظم تعظيما يرحمهم تقولوا ببالغ الراقي هؤلاء الكبار تعظيماً شديدا يتطاولون حتى وفنون يرون عليه ع يتطاولون فيطاطئ ر أ س ه أ م ا م ه م فعندها يتعلمون قيمه بر الوالدين ويتعلمون قيمه ا ل إ ح س ا ن هذه ا ل أ س ر ة بتجلس في م ا ئ د ة واحده كويس العشب الذات والغدا ل الحديث, وتأتي الطرف ويأتي الحديث عن الذكريات من الكبار ط ر ف ويأتي عن من فيتعلم ا ل أ ب ن ا ء تجارب ث ر ة لو أ ن ف ق و ا فيها الملايين من ا ل أ م و ا ل والجهود من ا ل أ و ق ا ت ما حصلوها يجدونها قضه طرية طريه على صدور الناس صدور ج م ع ا الراحة ر والطمأنينة م ت غ م جميعا إنها أسرة متماسكة الحضارة المعاصرة علمت جهاز أيزوا الشديد هذه مشكلة كبيرة عنده إنها الحضارة الناس براو براو أنه هذه أسرة للأسف وغرفة مشكلة طيب بعدها نرجع إ ل ى تعاليم ديننا ا ل ق ا ئ م ة على روح ا ل ج م ا ع ة أ ن ت ترى أ ن ا ل ص ل ا ة ع ل ا ق ة بينك وبين ربك و أ ن ه ا ص ل ة بينك وبين مولاك فقط ولكن لهذه ا ل ص ل ا ة بعد إ ذ اذا أديت في جماعة م ا ل م اديت ص ل ي لي ص ل في جماعه ة لتتعلم الإنقياد للآخرين في إمام تصلي وراء لتتعلم يا كويس جنبه انت كيف فاكران ما عندك كلام فلان فلان تتعلم قيم النظام قيم تفقد ت ت ع ل م قيم الجار ع ي ا د ة المريض تكافل كل هذه قيم رفيعه جدا تتعلمها هذا المؤتمر بتاع الصلوات الخمس يكبر يوم الجمعة وشوف القيم تتعلم يوم يكبر وشوف لا تتخطى الرقاب ومن أ ك ل ثوما وبصلا فلا يقربن مصلانا حتى لا تؤذي ا ل آ خ ر ي ن ر ع ا ي ة لمشاعرهم ل أ ن ك جزء من هذا المجتمع مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى السلام ح ا ج ة ج م ي ل ة ح ا جمال ة ج ي جميلة ل ة جميلة شديد طيب هذه القيم ا ل ز ك ا ة ق ي م ة ج م ا ع ي ة تعطى من غني إ ل ى فقير وهل توجد ق ي م ة ج م ا ع ي ة أ ك ث ر من ق ي م ة العطاء قمه التكافل و قمه التوحد في المجتمع أ ن يكون هنالك عطاء وهو متبادل الغني يعطي المال والفقير يعطيه الحب والاحترام الحج يجسد المؤتمر العالمي الرفيع فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسوق زي ا ل م ع ص الحج ما تقولون انا هناك في بلديزو المهم وانا غنيان وانا غنيان وينزل هوي اناس ك ل واحد والروني عباده في ديننا لا تقوم على الجماعه ولا على روح الجماعه حتى الحاكم اسمه امام المسلمين, إمام المسلمين. يعني نحن ج م ا ع ة إ ذ ا كنتم ث ل ا ث ة في سفر ف أ م ر و ا احدكم نحن أ م ة النظام أ م ة ت ك ا ف ل أ م ة الاجتماع أ م ة التعاضم إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك أ ن ه م بنيان مرصوص ما في العد ما فوق هزار دي مسألة بتمس الأمة يمس العيد هزار في فوق في كيانة وأي شيء ده توحد المسلمين كان الإسلام ي ق فهذا م ن موقفا صارما ف ه نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع أ ب ا ذر يقول لبلال يا ب ن السوداء والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالرفق وباللين غضب غضبا شديدا ليس لنفسه و إ ن م ا ل ق ي م ة الجماعه ة قال أعيرته أ ب م إ ن قال ه ي سمع أ بلال و ذر ا ج ه ي ف ارفع ت ت ع د ر ا وانبطح ئ ص ه وذهب ل ل ى ا أ ر ض و ق ا ل لبلال وهو ي ب ك يا لتطأن بقدمك ل س و د اخي ء على ل هذا ا د ا ل أ ب ض يا يا أخي بلال فقال بلال ارفع رأسك يا أخي ما كنت ل أ ط أ وجها طالما سجد لله إذن روح ا ل ج م ا ع ة ق ض ي ة م ه م ة لكن من أ ي ن نبدا أ ل ج م الجماعه ع ة نبدأ ا ة الجماعة الأسرة الملتفة حول كبيرها نبدأ الجماعة من حول ر ك ب ي ا ا نبدأ ل ج من ا ع ة م الاسره أ س ر ة ل ل ت ت ي ج وتتآنس من س ا ل أ ة التي ا يلتقي أ ف ر د الملتفه وعضويتها في ك ليلة ولو ر ة أما ا بعض أ س ر لا ل ي ق ي أ ر ا د ا إلا بعد أيام بعد و ل ي ا و ر ب م ا ف ي الأسبوع م ر ة ه ل فهمتم ع ن و ا ن حلقتنا والرسالة؟ المراد من هذه ا ل ح ل ق ة روح الجماعه ة أسأل ل ل ا جل ل و ع ان أ يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ة إ ل ى البر والتقوى و أ ن يجمع كلمتنا وان أ ن بين ن يؤلف ل ب ق و و أ يوحد صفنا و أ ن يلم شعثنا و أ ن يجمع شملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه ولي والقادر وصلى وسلم وبارك ذلك على صلى وسلم محمد